ان في فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفه منهم يذبح ابناءهم ويستحي نساءهم انه كان من المفسدين وَنُريد أنمُ عََّ نَستُ الضَّيفُ فِيأَوضِ وَنَجَلَهُم أَئَّتَ وَنَجَعَلَهُ الوارثين وَنُمَكِنَ لَهُم فِي الأضِ وَنُورِيَ فِي الرعَوونَ وَهَا مَ نَ وَجُنودَهُ مَا مِنهُمَّا كانَوا يَحضَون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 124. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين 125. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفق 119. وننفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون 110. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا 111. إن كادت لتبدي به لو لا أربطنا على قلبها وَقَالَتْ لأُخْتِهِ قُصِّي فَبَصُرَتْ بِهِ عن جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَحَمْلًا عَلَيْهِ الْمَرَضِعُ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَذُنْ لَكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِي يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن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 117. قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين 118. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم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 في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى قال يا موسى ان الملا ياتمرون بك قال يا موسى ان 119. فإن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين 110. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم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 119. وعلى أمامة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان 110. قال ما خطركما 111. قال لا نسقي حتى يصدر الرعاء 112. شيخ كبير 119. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير 110. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي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 مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْلَوْنَ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِئِ الوَادِ الأَيْمَنِ فِي اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَلْقِيَ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّامُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ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 113. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون 114. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون 117. قال سنشد عرضك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون 118. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا الا سحر مفترى قالوا ما هذا الا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين وقال موسى ربي اعلم بمن جاء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 118. وَجُنُودَهُ وجنوده فِي في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين 119. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم وَاَسْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هم مِنْ الْمَقْبُوحِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ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 ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطريق كُورِ اِذْنَيْنَا وَلَكِن رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَلَكِن رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ نصيبه بما قدمت ايديهم فيقولون ربنا فيقولون ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك ونكون من المؤمنين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 قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّكَ كَافِرُونَ قُل فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِن هُمَا ۚ اتَّبِعُوهُ صَادِقِينَ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 117. وإنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين 118. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون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 وَهُوَ وهو أعلم بالمهتدين 110. وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا.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 تَبَرَّأَ النَّائ إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوْا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ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 صالحا فعسى ان يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيره سبحان الله وتعالى عما يشركون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 119. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قرون إنه لذو حظ عظيم. 118. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون 119. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة لاَ هُوَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَا كَانُوهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلاَ أَمَنًا